I limit all between all Christians. Let all the Muslims be the Blazes of the interferょд. In my Sages, it is the only story that ithaltings and the ones who Qataris society. This is as the first talks. برهند ربه عالمین و جلک آیات ناف سرعت دار، اینکاری مشکلات کرد سر بهندی، اجبار مشکلات داده، چون کی شرک، ماوسنیم گناه وای، تهتکران. برهندی ربه عالمین ناف سرعت دار و ناف قرآن دار، همه جلکی ما به حساب یک رفت، داخل پارزی، داخل بدین پاش، و نابد مروی بسرمان، جل اسلام خوشه رکته کرده. نخو توحدم روی، ایمانم چند شرکه قطش کن بیت چندا مرویش اواکیمه گل گل توحیده و گل ایمانی ها دعاه کل کردن و دینه مروی، ایمان مروی، توحید مروی، عمل مروی خیلی بیش کرد خودی بود تا پیامبری سال الله علیه و سلم لین اشرکت لین اشرکت نه یحبطان عمل که یا محمد سال الله علیه و سلم تو شرکی بکی و حاشی پیامبرش چجاش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 شرك يابكان وايكبكان شريك رب العالمين هذا كان بقدر الناديمه او عماليكره عمود نهده بيشكرن هاو ايات هذا من رب العالمين جنتي راحسين انكاريه المشركات كالسبي شرك يا وكري دامت خوشاربي او تشتكي خدي بوت يا مشركه وبي امرك بوت يا مساله الله عليه والسلام دخل يدين هناكين وجعل الملائكه هم عباد الرحمن مشرك وكافر اشر قوتي دل يا فودا وبدا أو ملايكات قوتي او خدينا وعبدت رحماننا كيك نابت رب العالمين يا الرحمن واد قوتي يا ملائكتك ورب العالمين دائره قوتي الذين هم عباد الرحمن يقولتي يا عبدت رحماننا رب رب العالميننا فدان رحما مازنا أو على ملايكتا عبدت ويخدنا كأفنا في الرحمن وهارفنا ذاي في يوار رب العالمين كري ونواف صفتنا في رب العالمين دهي كهتان وكا قلي مشرطون كيلوغنا برينا نعم تفا ميجمون كيلوغ أما تشونك رب العالمين الرحمن الرحيم الرؤوف الحليم ها فهمونا بت رب العالمين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 رب العالمين ملائكه نيشانغو داينه تاونغ و في حكمي بدهن بجومله ملائكه كچم وقتها رب العالمين ملائكه شيكرين گوتانغو غالي مشركه ور صح كن هي اف ملائكه صح كن ملائكه شيكرين كچنهمو وقت باش رب العالمين شيكرين نيشانغو داينه ما اون بين ملائكه عالمكه رب العالمين ما فشات نابنين عن نابنين و العالمين وقت بحسبوها كلي مالحظوات كلين يقولون بل عباد مكرمون ملايكات عالمك همو عبدات خدينك غالك بخدر النور العالمين و نير ومياتي ناف ودانية ملايكاتنا مير ونجنن نير ونمين اذا ناف ودانية صفتك دون يدون دا. ناف ممروغة يدون ناف أجنن اما ملايكاتك اذا ناف بل عباد مكرمون هندك عبد قالك بقدر لا لي رب العالمين ورب العالمين يشكرين مز مدرك وعبادته خديبكن لا يعصون الله ما أمرهم ويحذون ما يأمرونه ورب العالمين نجد خديبكنا واصطش ما بين من قوم ونجد خديبين الشريك رب العالمين نجد يوم كوارخه ملاك رب الملاكين إن من عبد من بقدر نجوش ثواني عاوش علكل عبدت خدينا ومحلوت خدينا رب العالمين يشكرين وعبادته رب العالمين خديبكن رب عمينت بجيت أشهدوا خلقهم ومالايكة ديلين أتفحك ميدان ومالايكة ناديت نيربوه نادي دلالي خورة بجيت نعمد مروف تشتاك ناديت بيت وقال لنبي بيت ومرو بناد بيت قتام چو آيات بناد بن شو حديثة بعمر ناد بن صلى الله عليه وسلم چو اشتهو بناد بيت ومروف بشتاك والله هذا حلالا هذا حراما أنا درستها، أنا درستنيا، أنا شريعتها، أنا شريعتنيا، أنا نوع شريعة دنيا، أنا نوع شريعة, شريعة دعاهي، وارهو. شو جاء رب العالمين حكمي دليل يان, يان الله عليه وسلم. يان كذا كيفاش تانا بيدعم مشركات كري. يان تفي نيرة يان حتى حكمي سر بدأي. ملایکات نمشرک دیتینه طبعا ولی مع حکمیده ساده این بچن ملایکات کجایت خودینه و کجین؟ و نر بله عالمش آیاتش گوییه حديث شاتینه نه چه کدی بذپیشی قرآن و بذپیشی پیامبری صلّى الله علیه و سلم گویی ملایکات کجین؟ و نیا گلی مشرک باون که دیتین؟ نعقلن و ننقلن و ما اف اخناموش دروا بندر بانه اشهد حلقهم مواليكا دين او مانيشهدين انادينا او خديني شندر ستوكتابو شهدتهم هاخفنا ودي هيتني بسين هاخفنا ها ها ها ها ها وهل ستكتب شهادتهم ليهدني سر سلمروي ورجى قيامته لحساب ايش قال مر اللي ذكرن يتجمعوا جزاءه والعقابه بينما دروي بس ما تنفع هم كسي ديتر بيت الهند كأخفنا اللي خبكت ب دليل ب قران ب سنات ب دليل كي شرعي هؤلاء خربت الله بخير وهذا جناحه وهذا باشيه وهذا خرابيه ستكتب شهادتهم هر أخفنا به هرشاهد هي تمرودة رجع قياماتها مستمرة في حسابه وده هي تنوي سيدك في سيارة مربى هيا هر وكر رب العالمين بجدا مشرك بجدا أف أخف نانجو أخف ناقلة كم أزنها تكاد السماوات يطفطرن منه. شنما يبرف أخفنا عثمان شق شعب بيت وتنشق الأربو عدي شق شعب بيت وتخر الجبال هدى وتشياش همو بابن طوز نمنا أندعوا للرحمن ولده. که یک بیچیدنی حاشا تذكر خدیعان کش خدیع. اما آخفنگا چه لک مازنا؟ ورج قمددی بسیار لیه تکرنش هر سری عقیده حب می نبا. و با همه چت کدیش. مرروه بسرمان و مرروه ایماندار. دیگر همه کس کدیر تربیت ال بهند. شاهدیه ند. حتی اینک شایخونه بینید. اینک هاگاله نبیت. آخفنگا حق یا راس و درس اما numero في الله فلان كسر وكريا وفلان جت حلاله وفلان حرام وفلان كس زينه فلان كس زياده فلان كس عرف يدخل و شو به اخفناكو ب دليلك درست فبس تكتب شهادتهم اف شهاديهم مود هنا نيسين و يسالونا ديصيروا رجعهات المرويه كلام هل اخفناكم المرويه غالبا فلان كسي وجودي فلان كسي هو كريا فلان كسي فلان شورا كريا فلان كسي فلان شورا كريا مروف نابد بيش ده، فمعه مشاهد ياء ورجاء قيامته لبسيا المهجت كر الكوارث تبوه في بختانية دي, دي فلان كسي بجرا تبوه في عفف نجوتي تبوه على خراجوتي على خيره وخير نبو تبوه على خراجوتي جناح وبس يعني جناح نبو عبادته ستكتب شهاداتهم ويسألونه هتام مروي هم مجتاج دليلك حق يراس بنبي نابد مرو بيجي النخامور رجاء قيامته سامروي حسابه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم انا شيك الدليل الاثنين هاي كل شبهه مشركه شبهه في ديرك دخلت بچنتو ديخه غناح ابچت دي خرابيه ابچت دي شيطاني بچي طبعا مش انك شبهات هاي ولان دليل الامانه بجني دليل او بج شبهه يعني مين اخفناك اديني الدليل بكون شيكت ضد اللي يقوم بالتفاوض داري اخوي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 بس هذا خديه حسرين لا مع إبادة الكائن، ومستعين دليل سهل ذكر خديه حسرين مع إبادة الكائن. نبجت شيء، نبجت يبين مع إبادة واد كائن، ورب العالمين تبريز يا المنادات، والمنابة خالد العادلا، وين مناكت أقرب ما أقرب برناذة ماما كترجي وسوجيد. هذا دليل لقفل شدائد السنا، ورب العالمين دنيا ندى دار الجزا، دنيا دار العملة. دنيا جة عملية جة جزئية عليك جونا حكربيدو كربوعان عقوبتك وبينتقال. أنا بس فضل كربوعان مين قلب إيمان داري كده. فضل كربوعان مين قلب منه في إيمان داري كده. كبقت جونا حكرا. ده مصيبة وناحوشاب دار الرجاء قيامته عذاب قبري عذاب نادش. لأن كربوعان مين يبرحم بإيمان داري رحمة ويا الزورا. رحمة كطيبات يهدي إيمان داري عذاب نادش نال عذاب قبري ونال ساحة معشرة ونال جهنميه. أو مصيبته نخوشي وإيش وعاجزي وخامد وين الدنيا هذا هذا صافي بيت لأنه رب العالمين ظانت عذاب قبري وياساح محشر ويا جهنمي يو نخوش قال عبد يخوي إيمان دار عذابنا هذا رب العالمين قال إيمان دار يا كري أما مروفي كافر رب العالمين هم عذابوي بهاد قليل برجا قيامتي هم عذابوي بهاد وهم خوشيات دات الدنيا هذا دا. همو خوشيات دات كافري ودات مشيك الدنيا هذا وجي حين الذين ليس لهم في <تصفيق> الآخرة إلا النار او نار يوم القيامه شو نيا العالمين بس قيامته رب العالمين هم عذابوا وادي بحاجه الويره وهم خوشيت وادي الدنيا ذاتي اما في ما دار بالعكسه رب العالمين الى او هم الجزاوى وادقوا تبادنيا دم شتى رب العالمين من بس رحموا باشوا وبحشروا رازبين فك سناحي ورجاء قيامته وافعوا السر منهن يا أوانك بصرمان بيجن بنافجد بصرمان دنا خوشين ومصيبتناه أمنه هسيشنيه ونافك أفراده هاي. çünkü بعمر النبي صلى الله عليه وسلم أو رب العالمين هم خوشدوا الدنيا دداتوا هم العالمين من رف إمادار خوش ما الدنيا دنا داتما. همي بو تهل جريد اي بصمار بو تهل جريد رجع قيامتي دخوشيك دلتك هتا هتا تدربي نخوشيك الدنيا عياتيم كا دماغي نخوشي تدابيت هو بشتنجي بشتو خلاص بي همي بومر في ايمان دار رعامي خوشيوي همي بو تهل جريد بناف بحشت ده وبرجع قيامتي جمع الشركة واتقوتي بو تلو شاء الرحمن ما عبدناهم بو تاكا خدي حسر بو ما عبادة الله صنع ماناكا نتكر و أمي عبادة واتكين و أميد بيجي ملايكتك تشير ورب العالمين شو عذاب بما ينه ينه نيري؟ حجتك ودليلك دليلك هار بللوك مشرك و يقوتي و كافرة فأخنا يقوتي و بشتي هنجيش يقوتي و نوكاش بيجل حتى رجاق خلق بيجي نوكاش بيجي ايكي؟ كيف لا تبو فلانقون ولا و خده بو من النبي سيدي الاحتجاج بالقدر چی که وجوده تو بوفه فلان گونه حتی کی دوسته چی این ترا چی دلیل دبشت ام الله خدا به او من نمیسی ما وقده را با اونا بچن حوش تکیات نمیسی خدا حزکری بر چی دوی آخه نیکت بر بعض بوهند دوی آخه نیکت دوی شبه اینیت داره که خود نسکت نشول خود نسکت دو کنوعت بوده لی خوبینید که آجسته تو کی هی فلان کسی حقیق توی وجود خدا به من نمیسی وهذا حجتك كيف يمكنك الحجتك وهذا الشبهه كيف يمكنك مشركه من روح بسرمان ونهادت ججرى فيه أخفنه ويوجد من ويراسته رب العالمين دنيا دوقتي دا أم دانا چه دانا رب العالمين دوجت دانا فألهمها فجورها وتقواها، ناف مدى ويقولون يا مهنجي بكيف أخونا حس كي ده خرابيه كي فجور خراطيه دكه كسريه قاتنوري حسكش د باشيكاي كسريه قاتنوري وافد ماصرين دليل سرهند كمروف دنيا د كيف اخليا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان هديناهم سبيله اما شاكرا اما كفورا منو في كيف اخليا رب العاميه فما شاء تاداما افحص كرنا داما, أف داما. كمروفي بكيف اخبي هل كسرات بجناح يتكم و شروع کار خلقت کرد و بیشترین که بیشتر خدا اول مونانی می‌سی. تو بیشترین باتوگویی نه آرای شروع که باش فی او بیشتر خدا اول مونانی می‌سی. بعد داره که عرق دل زتی دو خود. بیشتر ولی من خدا اول مونانی می‌سی. بیشترین باتوگویی می‌باداره ولی نه که اون خودی قل إن الله لا يأمر بالفحشة. مبعامیت. چجور عمل منکی یابته؟ قناحا وفحشا وشوري خرام كل أمر ربي بالقصطي رب العالمين همو قاوة او امر ما كرين اب وراستي وحقي و همو اشتة پاكش بمية حلال كري چو جا اشتة حرام بمية حلال نكري و يبيس بمية حلال نكري همو قاوة او اشتة سرما حرام كري او اشتة يبيس او خرابي تجاهي تمام اجاف مروفا بوهند دا دارك اخو حلال كتف حجته وفيده لئيني چونکی حموچشتا کې وې دین یوې قامت خوده خاص کې یا خدای حسناک غوناه چوي اما خدای خوش وې دین خوش نوي هم بابطه کې دی دی ویامروې مسلمان دیه دې دی دیاره عبد علمین نه ګوږی هم ګار انسح کنه لوح المحفوظه اوې قدرت دې نه هایت نیوسین کان خو کمی سرګدان کا من چې دې نه نیوسی او چې دې نه نیوسی یا بشل یا خراب اصلا او كس نشد به لوك المحفوظة ببني بل هدر رب العالمين الناف كان آية تديده بما أفاوتي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مروفيد مشرك قوتين هكا خودي حس كربو نذكر ما, ما وما نذكر هل من علم فتخرجوه لنا رب العالمين بوتي بيجي يا محمد صلى الله عليه وسلم بيجي مشركة بيجي هنقول أفل كيف ينوها بيجي نخودي الملميسي ما كيري رب العالمين لو هل محفوظ نشان قدها هتا هنك ونبي في آخف نيرك فالهنديش إيراج رب العالمين شو تقول وتي ما لهم به ما لهم بذلك من علم وتي واتش علم بقدرينينا تشكي قدر نهينيكا رب العالمين يعني نفس إله وكاس نظن إلا أو نبي إلا رب العالمين تنين نبي إنهم إلا يخرصون يعني إنهم إلا يجذبون دروت كان وقت تبيج الله أذا خدابه ماني بسيدي بيجي ما بس. كير يا خد تالو حالمعفوض ديت يا عتتبجي من أماني بسي هما هك ما صردوه أو بحسكنا حسكرنا حسكنا خدابه سهل همuche كيا أو منو الله ما خدابه حسكري وقت أيك شيء تزياويش مالوي تزييت كات بلا كات حسكري بله بیشتر آواش قدره، به هم دیگر بیشتر قدره. و دچی دید دیزیکاری کرد، و جرای دیزیکاری دکوجی دیش. منیا با وقت دیزیکاری کشته بله خوکر کات ولی براها قدره. و خدا حس کردی؟ چون گفته خدا حس نکرد و قدر نبود چیند بود. و به هم گفته خوکر نکات بیشتر نه. خدا عقل دار من. یه بودیت دخو پارزه، مال خو پارزه. هر آو خدا یه بودیت عقل خوش پارزه العارقی. هر خود خودیه بودن نامیس خوش بازه ابزینه نبید نامیسته که اگر نو زینه بید کرد. بس اوش ت دیلوان بید دینن بیش نه قدره و اوش ت دیلوانه بید نه بیش قدره. وقتی ت زینه ات گل یک مالویت کرد جدای کمیه خوش کمیه کچوییه هر یک. بعلاوه خور که تا وش قدره. بعلاوه صح کته او دست خوشی لف چون گا وش قدره خودی را حس بس خودی خوش نه بید خوش نه بید خودی بو بویا خو کنه وکه د جناد دي چې ترنګې انټر دره د بیا ناميسا خو فارزي مروفت بس وخته ال گناه حقیقت که او کی ګوته بو گناه حقیقت کای قدره ان یم بس بو چته حرام به قدره اما وخته چشته دي هات نه به جن قدره او همو چسه کی شرطه امجد ان كل شيء بقدر بس افقد رش سببين ربر عالمینی میتونه مسبب باشیه بدرن؟ از باشیه دم همبو؟ از سبب خرابیش بدرن؟ از خرابی ویراک خراب دبردن همبو شرینکم؟ اوه قدرت آبرعالمینی هر کس کجایی که بخوای بگردی؟ آبرعالمین دیوارهایی که دبردی شرینکه. بعد اون دوها شبهکه یا باطله و شبهکه خلا تعبیر کسی به آخه نیب کرد. وش توی قلم اوه قدرت. با مختنخشش وید بناشته دکتری. وش قدرت. دیگر جمعه ربط علمی سبب دانای از چه وادرمانان اینم قدره دچیم درمانی اینم در رب علمی بمشیفاید رایگان این هر بو هموش تک رب علمی سبب دانای هدایتش رب علمی سبب دانای هر بو خونه کاموزگفش بگر رب علمی دهایت داده تا همه سبب خرابیه که آر و себب بدگناهها کاربینی او ریکا شیطانی کاربینی او پشتی نی بیش ملاقات قدره یادیش قدره و در واره ریکا میگفتش بکرک که کی ریکا تقریب که نی چه ملت هفین تا پایان نمیشه تا ملاقات قدر و تا نه چه خانیده و نه کمریده و نه علاقه دار گذشته نمیشه و نیا اما اوه اف مرور نام موجبه وی شبیه تینم بس بوشه بس بوهنده دار خلاتیت قدرس که آن آو طلبه حس ک درجه زور بینی رب العالمين زانیت که افتلا بده چندی می‌دید و یه نیویسیش و دیبلون آخینیت، بلون آخینیت و بیشتر قدره و حس که افتلا بحاسه ایش یکم ببید یزیرا کش بلون آخینیت و بیشتر قدره کس و نابیجی بشه دلیل سبب و کار اینم و ربلا عالمین جست و فیق آمده، هرای ایکل واج تا کبوماتیت ادیار کرند بس به هندی نه دا خرابی دخو درس کند یان چونه دیف دیف چونه رزقی همش قدره قبل عالمین هر کس وقتی نفس کدید آخود هر یکی مال ملاکتکی دیفرایکت دبشت هر بور رزقیو برمیسکه چه رزقی دخود همه رزقی میآهتیادارند و اف مرو واحدیش شو کد بچو بر عالی قدره خود بتوان رسم کرد. اینو میشه یه شرط نه بذکه دوکا خودمون دوست نیست. نه سبب تنهاداتو سببی کار نه این را رسم نمیکنه. ضلالتیم هدایتی سبب تین. یه سببیه سبب تین. عینا نمی‌بینیم. مادرم تو اعترافت کی کار رسم به سبب شفا به سبب سرکفتن به سبب، آب اهمر سبب دیسا هدایتی اما این بچید قدره وخدعه حس كذي فأوجشت الناس الدنيا هذا همو بنقدر وخدعه كتابك أو علمك إلا لرب العالميني أو بس رب العالمين هو رب العالمين هموش تكذاني وتشت بن علم رب العالمين و همچنین حس کرناویده اما وکی در بعض عامینه امید کی گفت یمان گفت کیف آخونه وگدت مخیارن تکرنا عملی ده هنگده بو خورای کباب شلیگرند هنگده را ک خراب لگرند بر هندی جمع پیغمبرت فرایکری بر هندی رب العالمین ناف قرآنی ده بومی گفتیم يما کن باشه و آب نکن خرابه اوه همودایی هندی کو عامین کیف آخونه امین عملیت کین بر هندی شورج وقت حساب جملاتی تکرند رب العالمین حساب جملات ادب الناف قال لي كتاب قدر او رب العالمين لا يقران بي سكلاك المحفوظه كتاب حساب قال ماتيتا كرم شي حساب سيرشي كثير ديال ماتيتا كتاب ماتيت كتابة او عمل مكري اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه او عمل مجيد اخو كريم حسابني قال و الماتيتا كرم او ملائكته اقرا خراس تي اقرا خيكاب يارشي وعمالي مربتين ميسام حسابه ما رجع قيامته سروا كتابه ده تكرن نزل لوح المحفوظ ده تكرن أما لوح المحفوظ أو علم رب العالمين يعني واو او يا سايها رب العالمين دنا بريفه برناه في مخلوقاتنا همه حتى رجع قيامته أو اشتكي كتاب رب العالمين اذا ناب بين أم جناحه كاين اخرى بيكاين باش نجي فيجيني والله ويريدوني نسيت او لا رب العالمين شكس هذا يا دويش رب العالمين لا تقول لهم حكومي بدا سروره حتى بجمال الله يتواري دهاتي نميسين امكان جديد ظاني يتواري دهاتي نميسين بشيء انشتكت بيت و اوش خوده يقول لهم انهم اوش نظاني وماتشو علم بيش نبو انهم إلا يخرصونا بخند رب العالمين بجنابه همو الدرود كان واخفنانات كان ام آتيناهم كتابا من قبله يا رب العالمين بجيت هم حسي مشركة وقتی گویی ملایکات کشت خودی نه وقتی گوییم عبادت ونه وقتی که این وعبادت و وملایکات نه خودی حسکی رب عالم جسم ما چه کتاب بفرایش دینه پیش اینار نبی الله و علیه و سلم مأبب گوید آنی وسید منی وسید ملایکات کشت خودی نه منی وسید خودی حسکی خالق و صنم آبکت و خودی پیوشا فهم بهی مستمسکونه حتی آورابن دی به يعني يقولون ان اقل من اقل من اقل هنا اقل من يعني من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل في اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل حتى اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل و بیشتری را رب العالمین دیگه جا و هدش داده و که سبب همه ما از طریق چه و مشروکا دیکون بر چه افشولت کردند رب العالمین دو ما بیشتر آیات پشتیبان دادن انشاالله شرط بیداد بیشتر و آخر دعوان علی الحمد لله رب العالمین و الله و السلام علی خیر محمد الله علیه و سلم